117. الرحمن على العرش استوى 118. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 119. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَانُودِي يَا مُوسَى إِنِّي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 117. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 118. لنريك من آياتنا الكبرى 119. اذهب إلى فرعون إنه طغى 110. قال رب اشرح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 114. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى 115. واصطنعتك لنفسي 116. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 117. اذهبا إلى فرعون إنه طغى قَوْلَ لَهُ قَوْلَ اللَيْنِ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ يَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وأرى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 117. وقال من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 118. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات